ك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون و ه ج ر ه م هجرا جميلا وذري والمكذبين أ و ل ي ا ل ن ع م ة ومهلهم قليلا إ ن لدينا أ ن ك ا ل ا وجحيما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 السماء م ف ط ر به كان وعده مفعولا إ ن ه ا ب ه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء فطرت